بسم الله الرحمن الرحيم وإلَّا الْمُتَفَّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا هُمْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظْنُ أُلَاءكَ أَنَّهُمْ بَعْوُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آموا من الكفار يضحكون عن أرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون